ما يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصص والذين كفروا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نور وقد منازل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 إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها ورضوا بالحياة الدنيا وطمعن بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولادك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَلْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍ مَسَّى كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ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 وَإِذَا تُتَلَعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِينَادٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِبِقُرآنٍ غَيْرِهَاذَا أَوْ بَدِل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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرَةً مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَلَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَمْفَعُهُمْ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 وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لان ان جيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذاهم يغون في الارض بغير الحق ايا ان الناس ان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 ما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتى أمرنا. أتى أمرنا ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا، فجعلناها حصيدا كألم تغن بالأمس؟ كذلك نفصّل الآيات لقوم يتفكرون، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو. وإلى دار السلام ويهدي من يشاء ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقون وجوههم قتر ولا ذل لهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّا مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُخْشِيَتْ وَجُوهُمْ قِطَعًا مِنَ اللَّيْنِ مُظْلِمَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 أَمَّ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ مَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الْضَلَالَ فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركاء ذائكم من يبدأ القلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فَإِنَّ تُؤْفَكُونَ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُم مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لَّا يَهْدِي أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا مَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 وَإِن كُنَّ لَبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ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 ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ثم إذا ما وقع آمنتم به آل آل، وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا دوق عذاب الخلد. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وماذا أنتم بمعجزين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 الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركا ان يتبعون الا الوهم وانهم الا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بَوَأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطِّيبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَوْمُ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ يَقُضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ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 إلا قوم يونس لم آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا وما تعلّمهم إلا حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا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 القوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلو من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي